صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حمين والكتاب المبين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 وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَشْتَهِزُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَقْشَوٰهُ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سألكم من خلق السماوات والأرض ولا يقول إن خلقه الله العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها شبلا لعلكم تهتدون.